اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قس اني تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين عَشَاءٌ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً, آية فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا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 117. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 118. قال لمن حوله ألا تستمعون 119. قال ربكم ورب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 السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا ان لنا لا اجرا ان لنا لا اجرا ان كننا نحن الغالبين قالنا عن وانكم اذا من المقربين قال لهم موسى القما انتم فالقاوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون وقالوا بعزة فرعون اننا نحن الغالبون فالقا موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فالقي السحرة ساجدين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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا منقلب إننا نطمع أن يغفر لنا وَأَوْ حَنَ إِلَ مُسَ أَسْلِ بِعبَادين إكُم مُتَّذَعون فَأَسَلَ فيِي العوْونُ فيِيمَدَ حاشِرين إِهَا أُل إلَ شِرْدِمَةُم وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ فَاتَّبَعُوْهُمْ مُّشْرِكِيْنَ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۖ قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ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 أَنُبَلْ وَجَدْنَا أَبًا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ أُمُّوا الْأَقْدَمِينَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ إِلَّا وَدَّ الْعَالَمِينَ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 رب هبني حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضال وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَنِينَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُذِّبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْتَمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ الله ان الله كنا لفي ضلال مبين اذ نسوي قرب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَمَا عَلِمْنَا بِهِ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ وَأَنَا بِقَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَ هَيَا نُحُلَّ تَكُونَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ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 فاتَّقُم اللهه وَأَطِي وَماَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن جر إِنا جرِْيَ إِلَّا على وَبِّ العالملَم أَتَبْنُونَ بِكُّرع آيَتَ تَعَبَسُون وَتَتَّخِذُونَ مَصانِ على عَكُمْ تَخْلدُون وَإِذَا ضَرَسْتُمْ ضَرَسْتُمْ جِدَارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَ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 فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسلفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما شَامَن مِثْلُنَا فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَلِهَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِن سَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ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 الذَّبَت قَوْم لوطن مُرُسَلِين إذ قَالَ لَهُم أَخُوهُم لوطُ لَا تَتَّقُون إِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين فَتَّقُ اللهَّه وَأَط وَماَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَج إنِنْ أَجرِْييَ إِلَّا عَ رَبّ العالممين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إن لَكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَجِّنِي وَأَهْلِي مِنَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَنَوْنَا الْآخَرِينَ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ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 سَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وَلَمْ يَكُلَّهُم آيَةً أَ عَلَمَهُ لَمَا أُبَنِي إ الصائيل وَلَون الزَلنهُ على بَعْضِ الْأَجَمين فَقَرَأهُ عَلَيهِ ما كَان بِهِ مُؤمِنين كَذَلِكَ سَلَْنَاهُ فِيطُلُ بالِالمُجرِمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأتنا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 قُرَاءَ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ فلا تَدعُ مع الله إلها آخر فَتَكُونَ من المُعَذَّبين وَأَنذِرْ عَشِيَّتَكَ الْأَقْرَبين وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنين فَإِن عصوك فَقُل إني بَرِيءٌ مما تعملون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 تَنَزَّلُ على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم